ورغم عدم وجود ورغم الحراره الشديده لكن ابا لا يمد هات من التي جاءت من ممالك شاء الله انصحون بجلال الشيخنا عبد الله والله المحاضرة هذا ولكن اني فقط في اداره لقاء مفتوح من كان عنده يني الله شيخنا الحمد لله نحمد ونستعين ونستغضر. ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهديه الله من فلا مضل له ومن يظهر فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فكثيرا من اهل الثقافه يستدلون في قاعده تغير الاحكام في تغير الزمان وهذه القاعده يستدلون بها في كتاباتهم وفي لقاءاتهم وفي محاوراتهم ومناقشاتهم يستدلون بها او يحتجون على تغير الاحكام في تغير الزمان فيبيحون الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعده ويمنعون ما أباه الله سبحانه وتعالى من منطلق هذه القاعدة على أن هذه القاعدة عندهم عامة يستدلون بها على الأحكام جميعا ويمررون هذا العموم على تغير الزمن فيقولون ما دام الزمن تغير في شان كذا وكذا يتغير الحكم ويصبح من النمع إلى الجواز ومن الزواج إلى المنع والحقيقة أن الاستدلال بمثل هذه القاعدة اولا هذه قاعدة فقهية وليست قاعده أصولية حتى يستدل بها في هذا المقام والقواعد الفقهية إذا لم تكن أحاديث أو آيات أو أحاديث نبوية أجراها الفقهاء مجرد قواعد أو تلك التي تدل عليها النصوص الشرعية أي تكون معللة بالعلال الشرعية ما عدا هذه لا تكون لها الحجية وهذه حجيتها لا في ذاتها وإنما فيما يسمده أما القواعد التي هي عبارة عن أحادي نبوية وأيات قرآنية هذه حجيتها في كونها آياء وحديث إن الحجاء قال الله قال رسوله والله عليه و وسلم وعليه يقال أن هذه القاعدة التي يستندون إليها في متر هذا المعترك على الوقائع والحوادث مع تغير الزمان قول هذه القاعدة لا يقفض فيها العموم تغير الأحكام أن الألق اللام ليس للعموم والاستغراء ذلك لأن الأحكام إما أن تكون معللة أي معقولة المعنى أو تكون هذه الأحكام غير معللة أي غير معقولة المعنى وغير معقولة المعنى أي ثبتت تعبدا لم يدرك معناها فثبتت تعبدا وما ثبت تعبدا فإنما يكون بالنص وثبت الحكم بالنص وإذا ثبت الحكم بالنص لا يجوز التبديل ولا التغيير ويبقى حكمه قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما الأحكام الأخرى والأحكام المعلله فهي على قسمي أحكام معللة بنص أو إجماع وذاك الحكم ظاهر لعلته وأن علته عندما تكون يكون حكمه فحكمه يدور مع علته وجوداً وعدماً وهذا ما يسمى في عرف الأصوليين بالدوران الوجودي والعدمي هو الطرد والعكس فهذه الأحكام إذا وجدت العلة كالخمر فإن علته الإستار والناهي عن القمار فإن علته الغرب والغرب تبت بنصف ابن عمر في قوة صحابي نهى النبي صلى الله عن الغرب في روايتين نهى عن بيع الغرب أما الخمره ظاهر أنها حرمت لعينها. فهذه أيضا الأحكام المعللة بنص أو إجماع وظهر عبلتها تبقى هذه العلة قائمة ولا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا تغير الاحوال ولا تبعد الأمصار والأزمان ونحو ذلك. وفيه احكام أخرى يسمى هذه الأحكام الأحكام معللة بعرف أو بمصلحة أي تكون هذه الأحكام ثبتت علتها في دليل العرف أو بالمصالح المرسلة هذه إنما تكون بالنسبة لنصوص الشرع التي يرد فيها الجواز بمعنى يجوز أن تفعل ويجوز ولا تفعل. يجوز أن تقدم ويجوز أن تؤخر كالمهر مثلا المهر من حيث حكمه أنه طرق صحة في عقد الزواج يقول سبحانه وتعالى وآت النساء فضقاتهن نحلة لكن تقديم المهر قبل الدخول يسمى المهر المعجل أو تأخيره إلى ما بعد الدخول يسمى المهر المؤجل ويجوزه تقديم المهر وتأخيره لكن إن جرى العرف في منطقة ما أنه لا يتم الدخول إلا بعد تعجيل المهر وعلم ذلك في أعراف البلاد. فإنه هو الحال هذه إذا ادعت المرأة بعد الدخول أن زوجها لم يعطيها مهرا ردت دعوها ولم تقبل أن الحكم الذي يرد في هذا الباب معلل بالعرف والعرف والزمن الذي تعارف الناس عليه أن الدخول لا يقع إلا بعد أن تمتلك المرأة المهر المعجل فترد دعواها ولا تقبل لكن إن تغير الزمان أن المهر أصبح مؤجلاً أي أنها إنما تأخذ المهر بعد الدخول وعرف ذلك فإنها إذا رفعت أمرها إلى القاضي بأنها لم تأخذ مهرها قبلت دعواها لتغير الزمن بناء على العرف أي بناء على ما تعارف عليه الناس أن المهر المؤجل هو الذي يكون بعد الدخول تقبل دعواها من هذا الباب فيقال والحال هذه ان الحكم يتغير بتغير الزمن وعليه يقال أن هذه القاعده الاحكام تتغير بتغير الزمن ليس على اطلاقها فلا تتغير بالنص التعبدي بمقادير الزكاه والأنصبة ومواقف الصلاة ونحو ذلك هذه تبقى ثابتة وكذلك تبقى ثابتة إن كانت معللة بمص أو إجماع أو نحو ذلك وتبقى قائمة وإنما الحكم الذي يتغير بتغير الزمان فيما إذا كان الحكم يدور في جوازه بين افعل أو لا تفعل أو يجوز لك هذا الأمر قبل هذا الوقت أو بعده فهذا موكل إلى العرف وما وكل إلى العرف يجوز تغيره لتغير الزمن فاذا القاعدة هذه من حيث هي ليست على إطلاقها وإنما يراد بالأحكام في هذه القاعدة فضلا على أنه لا يستدل بها كدليل شرعي وإنما ينظر إليها من حيث تجمع الأحكام ضمن هذه القاعدة وعليه يقال أن العموم الوارد فيه ليس مقصودا وإنما أريد به خصوص الأحكام المعللة بالعرف أو المصلحة ومن هذا القبيل أريد أن أندعى إلى شيء آخر وهو كون ما يجري على ألسنة هؤلاء من تقسيم الدين الإسلامي إلى ثوابت ومتغيرات يعني أنهم يقولون جريا على القاعدة السابقة أن الدين الإسلامي ينقسم إلى ثوابت يعني تبقى ثابتة بالنصف ومتغيرات تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة ونحو ذلك فيقال أن هذه القسمه باطله وتقسيم الدين إلى ثوابت متغيرات لا يجوز نسب هذا التقسيم وهو منافي للحكم الشرعي لأن الدين كله ثوابت الله سبحانه وتعالى في أحكامه جميعا ثابت هذه الأحكام ولم يريد فيها تقرير ولا يقبل فيها تغيير ولا تبديل ما قررنا في الكتاب من شيء والله سبحانه وتعالى أتم هذا الدين ورضيه فلا يسقطه أبدا قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينها إذن هذه الأحكام لا تقبل التغيير ولا الزيادات الزائدين من المفتدعين ولا استدراكات المستدركين فقد ترك من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء من حيث البيان فقد أتم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدين وبينه للناس سامًا غير منقوص، هذه ثوابًا أما المقصود بالمتغيرات فانما تحمل على آراء المجتهدين وأقوال المجتهدين واجتهاداتهم وأنظارهم اتفقوا وما في الأمور التي لا يستطيع فيها المجتهد أن يجزب أنه هو الحق وأن غيره هو الباطل ما لم يكن هناك دليل اجمع عليه أو دليل صريح للذات فأقوال العلماء وآراؤهم هذه التي تقبل التغيير ليست ثوابي، فلا تكون هذه الأقوال تشريعاً أي أقوال العلماء ليست في ذاتها تشريعاً إنما التشريع هو الكتاب السنة وهما الوحي الكتاب وحي والسنة أيضا وحي مع عدارما من الأقوال العلماء واستدلالاتهم، سواء بالأدلة التي دلت عليها أو دل عليها الكتاب والسنة تبقى أقوالهم دائما محلة أو قابلة للتغيير والتبديل أن نقول قول اليوم ونرجوها غدا بحسب قوة الدليل الذي أخذه وقد يظهر رأيه بعد حين ذلك الرأي الذي اعتمده فيه دليل ما هو أقوى منه لم يطلع عليه ولم يعلمه في هذا الحال يغير أن المجتهد رأيه وينتقل من رأي طائل بالمنع إلى رأي طائل بالجوال وقد يغير الأصل من الأصول التي اعتمدها وأسس عليها حكمه الأول كان يرى مثلا أن القول مقدم على الذعب ثم ظهر له بعد حين العكس أو كان يرى أن المسألة ليست منسوخة أو منسوخه ثم ظهر له أنه يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين لكون النسخ من حيث هو احتمالي فإذا كان النسخ احتماليا فيقدم الجمع على النسخ باحتمال فبدايه كان يقول بالنسخ ثم ظهر له أن الجمع أقوى فيغير قوله من هذا القول إلى قول آخر التماسا لإصابة الحق المعلوم عند الله سبحانه وتعالى والذي جعل له أمارة يعلمها ودليلا يعرفه فإذا يقال أنه كما لا يقال أن المجتهد له من حيث قوله ورأيه واجتهاده ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات بل هو كله متغيرات فكذلك بالمقابل لا يقال بالدين أنه فيه متغيرات بل كله ثوابت أي كله ثوابت وليس فيه متغيرات أنا أقول هذا لأن هؤلاء الفريق من المثقفين والذين يحوزون المراتب والمناقب في الجامعة في ذلك والذين يتكبون يتسللون من خلال المتغيرات ومن خلال القاعدة التي ذكرت لكم آنفا قاعده تغير الاحكام تغير الزمان يدخلون منها ليصلوا بعد ذلك الى تجويز ما حرم الله سبحانه وتعالى فيقولون مثلا البنوك هذه تحتاج الى العمل فيها والعمل بها يعنى الزمان تغير. في الزمن الاول من يكون لهم حاجة الى البنوك ونحو ذلك وتتغير الاحكام لتغير في الزمان فيدخلون من هذا الجانب للوصول الى ما ذكروه من ان الدين يحوي على متغيرات معنى ما دام الدين يحوي على متغيرات فتتغير هذه الاحكام من أمور محرمه شرعا ونصا ونحو ذلك فيقلبون لها ظهر المجن ليصلوا بعد ذلك الى مبتغاهم وهو تحليل هذه الأمور او على الأقل إدخال الضيب والشكل مثل هذه الأحكام بمثل هذه الأحكام وبمثل هذه التقاسيم يصدون الى تحقيق المبتغى من أي منطلق، من أي جهة يريدون الوصول إليها من جهة ما يسمى بالمقارنه والمقاربة منهج المقارنة ومنهج المقاربة ما المراد به وقد يذكر كثير في الكتب وفي المجلات وفي غير ذلك قد لا يفهمها الطالب العادي قد لا لا يفهم ما يحاك وراء هذه الكلمات وراء هذه التقليمات فالمقاربة المراد به أن يعيد المجتهد النظر الكتاب والسنة والموروط الفقهي يعني يعيد النظر كلية فينظر الى الايات من حيث تفسيرها والاحاديث من حيث ايضا شرحها واقوال العلماء سيحاول ان يجعل من تفسير العلماء بالايات التي تتعلق بموضوع معين يصيره إلى خدمة المبتغى الذي يريد الوصول إليه فيغير معنى الآية أو يأخذ برأي شاد في هذه الآية لأنه يوافق مبتغاه ليصل بعد ذلك سواء في الآية أو في الحديث المقاربة للأحكام الوضعية أي يقارب بها الفكر الغربي من حيث نصوصه القانونية ومن حيث قوانينه الوضعيه فياخذ من هذه الايات ويترك التفاسير التي فسرت في هذه الايات ويقولها لتفاسير لا تحاكي الوقت الحاضر ولا تحاكي المنظور الصحيح ولا تحاكي الزمن الذي نعيش فيه فيحاول ان يغير بناء على أن الدين فيه متغيرات يغيب ذلك تفسير إلى تفسير يواكب في نظره حضارة مدنية ويواكب العصر الحالي فتكون هذه الآيات عندما يستجدل بها, بها على نحو يقارب بها الفكر الغربي والقوانين الوضعية أو حتى يضفي على القانون الوضعي في بغة شرعية ويقال هذا ليس بقانون لكن هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي بناء على الآية الفلانية أو الحديث الفلاني الذي سيره بناء على تغير الزمن بناء على أنه يوجد في الدين متغيرا. فيقول ما زال أنه في الدين متغيرات يمكن أن نغيره ليسائر المجتمعات الغرضية ويساير المدنية والحضارة الغرضية حتى لا يقع هناك تخلف المسلمين. فيحاور هذه ويبدل هذه ويقارب. يعني يحاول ان يقارب الفكر الغرضي قدر الامكان. اما المقارنة فانما تقع في الموروط الفقهي بمعنى ان كل ميادين الفقه الموجودة يحاول هو بناء المقارنة بين هذه الآراء ليصل إلى رأي من آراء الفقهاء يكون قريبا من القوانين الوضعية كما ذكرت آنه فنهج المقارنة ونهج المقاربة كلاهما يصبان في وعاء واحد وهو محاكاة الفكر الغربي محاكاة النصوص القانونية الوضعية فمثلا يبحثون في مسائل الولاية، فيختارون مثلا أن الأولية لا يشترط في عقد النكاح أخذا برأي ضعيف الإيمان أبي حنيفة، حيث يرى أنه لا يشترط في النكاح الودي، فهم حتى يتجانس هذا الحكم. مع حقوق المرأة ومع تزويج نفسها بنفسها ولربما أمور أخرى فيتركون ما فيه دليل صحيح وصريح لا نكاح إلا بولي وشاهد أدل وحديث أي امراه نتحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فنكاحها باطل نحو ذلك من أحاديث يخركون هذا جميعا ويأخذون الرأي الذي يتجانس ويتوافق مع ما عليه حقوق المرأة وأموم المدنية والقوانين الوضعية ونحو ذلك أي مستند يستندون عليه يستندون إلى أنه في الشريعة المتغيرات في الشريعة إنما تتغير أحكامها في تغير الزمان وتغير الأحوال والأربما تقال تباعد الأخطار ونحو ذلك من الأمور. فأكوهما الحال هذه أن من هذا ينبغي أن يكون الأبناء المسلمين الذين يريدون الحق يصلوا إليه صافياً ويريدون مرضات الله سبحانه وتعالى لا يجوز لهم أن يتخذوا هذا المسلك بقرف الناس عن دينهم والتشويش على الناس ولبس عليهم كما يلبسون عليهم في البيوع المرابحة وغيرها من البيوع التي قاس يا نبي صلى في الله عليه وسلم الحديث سيأتي في زمان على أمتي يستحلون الربا بالبيع أو يلبسون عليهم ويثيرون فيه الشبه وكل مساله من المسائل على هذا النحو يجدون لها دليلا ولو بالتصرف بمعنى وإدخال فيه ما ليس منهم حتى يتجانس مع النتيجة التي يريدون الوصول إليها ويجدون مثل هذه المقارن والمقاربة ومن يتخذ منهج المقارنه القارضة هذا مفسد الدين ومبعد الناس عن دينهم ويريد أن يجعل من القوانين أو الفكر الغربي يجعل له صبغة شرعية يظن الناس أنها هذه الحق من العباد الحق ثم ينصرفون لعبادتهم إلى ذلك الشيء ويتركون الحقيقه هذا داخل في معنى التشريع والتشريع كما معروف أنه لله وحده لا شريك له ما قال الله سبحانه وتعالى أملهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعدن به. وقال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق والخير القصم قال الله سبحانه وتعالى الحكم إلا لله عمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أفضل الناس لا يعلم وقال ولا يشرك في حكمه أحدا وآيات تترى في هذا الدرس فإدخال احكام وضعية مع حكمه داخل في شركة الحاكم. فلذلك الوصول بهذا الطريق إلى محاكاة القوانين الوضعية بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فهذا من الابتداء في الدين والتغيير في وسيلة المقارنة والمقاربة والعلم عند الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا الحمد لله يا رب العالم شيخ هذا أكثر, أكثر من سؤال يعني أرخصه في سؤال واحد وهو عن أربعة سنة بعض الطلبة قد طبيل الشيء بعض الطلبة داهم الله يتفيدون بأنهم المسافرون سيتخفضون التخلف عن الطلبة الكفرية وبعضهم يبقى في ساحة المسجد إلى أن يصل الإيمان إلى مكعة ثانية من الصلاة الرباعية ثم يدخل المسجد ليصلي ركعتين تم رأي فضيلته في هذا العمل لعلى إن أن هذه الصورة الثانية يدعم البعض بأنهم تهيموها من فضيلتكم في المسجد الثالث الذي أقول أنه لمسألة القصص يختلف التقم المقيم الذي لا يريد الإقامة على وجه استفان والإمرار أن المقيم قاموا معه ذا فتركهم عند العلم على قول بعضهم يقول إنه ثلاثة أيام وجب عليه المكناه من الملذ منهم قرأ الله أيام شهر ومنهم من جعل أمر مبكرًا أو نظر من نحن وجوان من حمد أو من أصحاب الله أو خلصني. عندما هذه الأقوال، كل قوله ودليله الذي يعتبره راجح من هذه الأقوال، أن الصوت ثلاث أيام، النبي صلى الله عليه وسلم بقي في الحديث أنه أكسر صراخها، الله عز وجل لا يلزم من بقية أكثر من ذلك أنه لا يكسر صراخه بدليل في اربع ايام وفي خمسه عشر يوما كان يكسر صلاته ايضا في اقامته بمتعه عشرا يكسر صلاته ويؤمن ايضا انه دين بقي اكثر من هذه الميزان لا يكسر صلاته فيه ويجب عليه فهم الصحابه فيه. حيث انهم حاصروا نعوان ومحاصره مدينه لا تسقط يوم او يومين او تسقط من سته اشهر فبقي الصحابه حاصرون لهذه المدينه اثن اشهر او يفرق وهم يخرجون في هذه المكان الذي اقاموا فيه اقام مؤقتا الى حين صفوف المدينه حين قولوا انه محصور في ثلاث ايام او ايام في فعل الصهاغات انه ينبئ من لو بقي اكثر من ذلك لا طغاه وللحقه الحكم حكم القطر وكذلك لعمق كان في ادريبيدان بقي سته اشهر منعه من الخروج فلا شك انه يعلم من احد المنطقه لا في يوم او يومين ترى او حتى في تنفيذ فلو كان كتاب مسهول المدة تلك المده يحتسبها اقامه في بانيا فذلك ما كان في تمامه لكنه كان الضبي السوق والخشاب او ذلك وانا ان من مال وتي صنعن غيره من كل الحاصل ان تحفظوا فان كنا فما بعض انه ما دام انه من انتهى بما وان يعود إلى بلده فاتحاً وموجهاً ومحفظاً ونحو الغذباً في هذا الحال أمر يدور مع نيته. ما دام انه لم ينوي إقام في هذا المكان فحكمه أنه صلاته ما لم يصوي وراء امام مقيم أو يستخدم ذلك البلد مكان على أجلسة المغارب والغارب والطراني هذا الذي نبطل من الأقوى وممكن أي من الكثير من هذا الطور منهم من يأخذوا من الضماري ومن من ومنهم كثير من الحناب والحناب ومنهم من يرى التناب ينقيم ومع أجلسانيين وما تحرروا وإذا تقرر والحال هذه أن المقيم قام أخر يقصر الصلاة لا معنى ذلك أن يبقى في ذلك ويصلي وحده فريحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد رحله في سفره وفي رزقه لم يفصل عنه أنه كان يصلي جماعة بل كان يصلي جماعة في اللي يودي حاله وفي غزواته وفي مواد هذه عدوده كانوا قدموا معاً وقد أشارت الى ذلك آية فإذا كنت فيهم وعقمتنا في الصراع تقوم طائفة من إذا من المعطور فآية في الجود كانت راض الجماعة معاً ولو في, ولو في مواجهة مواجهة العدو فالجمال فقل لهم تقام لهذا قال نبي الله سلم لأبنهما أو لأحد الصحابة قال إذا كنتما في السفر فأذينا وأعطيهما ولي أمكما أكبرتما هذا في الصفق وخضرت الله عن مشكلة الله وما ذلك وقال لي أنه منذ كان الإنسان لا يضرب في الأرض هذا هو في محل هذا جماعةً, حالة جماعة في حالة ما إلاه تدخل عليه الظهار إلى المسجد لما لبعده أو لقصول عارض أو ما يقومون من إجابة المهزين إذا كانت ذلك طلب جماعة في البيت. ولا يقول أنه ماذا عن المساجد؟ أنا أصلي منفردًا في البيت. لا. هذا ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم كما شاف أنيف. لا هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان له الجماعة لا في حرب ولا في صوم. أما الداخل إلى النجد ووجد الإمام يصلي. ووجده في التحية الأخيرة أي أنه لم يدلس معه ولا رسع هذا طرده ماذا أنه مشاجر طرده ركعتين إن كانت الصلاة رباعية إذا كان الصلاة رباعية ولم يدلس مع الضمان ولا رسع إذا ذهبت الصلاة يتقص على أسواة المعام خاصة فإن أما إذا كان المصبب قضرة ركعة مع الإمام أو ركعتين فهو بالخجر إما أن يتذكر ذراتين أو يضيف ركعة واحدة ذراتين وإما أن يتم صراته جميعا فهو مخير بين الامرين والأولى أن يتم صراته جميعا في حديث نعبات قول جاءه آدم تقال ما بادنا إذا وصدينا في رحالنا صلينا كنتين وإذا صدينا معكم صلينا أربع وكذا سنة أبي قاسم أربع وسلم يسلنا وكذل ذكاعها أنه مخال هذه مخلوق دينا ما كان برده للطفق مستهي به أربع أدين من دولي او تصلي إثماناً وما الله إثماناً ومن ذلك الله يقال أنه إن أمراك منه بدأت أو الله أمراك الثانية فإنه يوضي إليها أمراكاتاً حتى تكون أمراك بما وما هو أمراك الثانية فإنه تصلي سواء ادركه في زياره حرام مع الامام المقيم او ادرك معه الركعه الثانيه بمعنى انه صلى معه ثلاثه ركعات ولم منها إلا واحدة من مثل الفرد عام ما ذكر السؤال من ان بعضهم يتامل التاثير إلى حين يقول يعني ما ركعتين هذا مخالف يتسمى وما ذكر الآن فإذا أدعى مع الجماعه فضى معهم مقالة مع ذلك يتسمى تسمى تبقى تبقى هذا له عن النام وعن الطلاقة له أن يعمل لأن الطلاقة هي أولى الرجاجات للدنيا أو الظاهرة ايها الذين امنوا اطيعوا الله وامر الرسول وامرا من امرائه فكبر كثير وان كانت المسارعه الخيرات وسرع الى الصراط الجاد اوعى قال ان ان هذا القان يمدينا امنوا فكرو ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فذكروا سبحانه تنزه ربكم والشود فهو ممنون واجبن في العبادة ويستضاء. ثم أفضل ذلك على ذائر الخيرات. وهذه الخيرات من جميع أن أبوك والشدور على هما أهم الأركان في الصلاة. وأهم الأركان في الصلاة. يعني الصلاة هي أهم العبادات. وأقول دوراتكم. ثم يريد ذلك أن هذه العبادات داخل تفضل الخيرات. والا انا على رقابك يا خي قام خلاص انا دارن سريع الى ما استر فينا formal كمان انا على انا على دي تواصل معهم انا وصلت لي ومقصدك دي وصلتني انا هو ينطق هي يطلب مني بينما انا هبجي وكنت يقطع المقصد دي الصراخ وانا انا يعذب أو او من منطقه ينفع نقول خاص ما اذا اتى من مسجد ومرني اريد ان يدرك كل مرني في ترني نعم. اما اذا كان يدي ويطاول الخارج انضماما لان يدرك مناطق ترني في القدس اللي يذكرها وذا شملها النصوص والموارد اللي المسابقه بالخراف النصوص الأخرى التي ذكرتكم قبل قديم الحديث في حديثنا جاءت تلك السبب وضعنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى المشركين وأن أولاد النصارى نصارى. ألا هذا مع الحديث الموجود موجود يوجد أولاد الولد إلى النصارى وأطفال يحوظون وأولادهم يحوظون أو نصارى أو مجلوش أو نحو ذلك وهذا لا يختلفون فيه ومجانينهم أيضا مجانينهم إنه يحوظون النصارى يحوظون نصارى فهي يتبعون أولادهم أما الحديث بإتقاله صلى الله عليه وسلم إنما كل الموجودين يولد على التقرى يولد على الإسلام صحيح لأنه كان اتباعاً قد تأخذ هو مع تأخذ بني آدم الميتار الذي أخذ الله الخامس العرب على البني آدم ما في صورة العرب فإذا أخذ ربك من بني آدم مجهور من دروية وشجر على الأنفسهم ألستوا لربكم؟ قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم الضيانة أن تكونوا عن هذا خاتدين قد تقول إنما هشروا هذا من قبل وكنا رجوليا من تبعهم فتهدئتنا إن صعد مرضون كذلك قسم الله وتعظيمه علي الله على كذا كذا فعَبُدَانِي فَأَلُو شهيدنا وحده على هذا أي على هذه القطرة لهذا قال الحديث كل موضوع يولد على القطرة فأدواه بهول او أو المصرى من حول المجلسانه. كما تنتج الظهيمة الظهيمة جمعا يعني عندما تولد الأشياء تولد بكل أعضائها تولد كاملة كذلك الموضوع يولد كاملة فيأدي الإنسان أنتها ويقصه وذنها ويقصه صوتها عن قطل وكذلك الموجود عن قطل الخير لذا كما تنتج الظهيمة والظهيمة من جمعة أترك من جدها تقرأ قوله تعالى تقرأ الله إذا قطر الناس عليها لا تبديل لصدق الله ذلك في مقيد من التحكم مصنعي فمعظم هذه انه يولد على الوقت لكن وجود الوالدين هم الذين يغيرونه. كما يغيرون في الشرك الناس يغير في الشرك هذا الكمال سيغيرون ايضا فطره الولد يسيرونه يهوديا او باعتبار كذلك كبرة وما وجده في المحيط أفضل ووجده في كل غلوة الكنيسة وكلامة الكلاهي وتشوى كومتين وهذا في في القطر هو تشويه من شيطاني يعني سبق ثالثه يعني أنه الأصل الأول وهو هو التطار والأصل الثاني الذي جاء بعد التطار هو هذا قال مبيل صورة تعالى في الخديق قال إني خلقت عبادي كنفى أجاهة مشرقين فجل عن يعني أنهم الله فهؤلاء المشركون كما قال نوح ولا يجدون الا فاجرا كفارا اصبح هذا يتواجد وعليكم انهم يولدوا على غير الكفار يولدوا على الكفار لكن المجتمع الذي يكون فيه اصبح مثله ولا يجدون الا كفارا الايمان النوم على الولد ولا على الكفرة بين سليم والواجب على المسلم أن يحافظ على كفرة ابنه فإذا شوّى لهذا نفس الحديث هذا يبين لأيّ فهو والده أهل دماء يقول لهم يحذرون ياكم أن تشوّوا كفرة الطّبيب فالوالدان مسؤولان. عن فترة والدي وعليكم أن تخافض على فترة دي وعلى ديني ويقفل على الضوتي ويشوف عليه وعلى فترة السلامة بعيدا عن شوائب الشرك ومباهر الوائد عنكم الدين وانتراب السلوك ومباهر فاتر يا شيخ التام الكثير من قلبان المعارض مع معالله إذا تكافلوا <تصفيق> عن الحب. وفي غالب الأحيان يقارب في الكلمة فهل من كلمة لبيان خطورة الكلمة والفرق بينه وبين المعارض ومتى يجب التعملون؟ الأصل الجنسى أن يتخدم السفء أو أن يتخلق بهذا الخلق السفء أو خلق السفء أعمو بشرعاً وهو سبيل الجنة السفء هو ركن التوحيد توحيده والإخلاق هو السفء ياذ أمر الله سبحانه وتعالى بقوله يا الذين الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليكم السبب. إن السبب يهدي إلى وإن الجر يهدي إلى الجنة وما زال الله يصدق ويتعب حتى يتبنيه الله سليما. وياكم الكذب إن الكذب يهدي إلى الخجول إن الخجول يهدي إلى النار. وما يجعل أولاً يجعل الحظ الكريم حتى يكتب عند الله في البعض والسف ليس في دي كانت فقط والسف مع الله والسف مع الله بها الجوة والابتعاد عن كل ما نهى عنه عن كل ما هم راضي فيكون يحب ما يحب الله ويغير ما يزيل الله مع الله وستمع غيره ولا يغش غيره ولا يبدي عليه وان ما خدان والله ان بورهر لهم في معاملاتي ما يظنون انه الحظ هو ما في الحديث من اشار الى غيره بالامر وهو يعلم الرشده في غيره فقد خانه ويكونه بالنصيحه ويكونه بكلام هذا ليس من شريكيش وذلك ان يكون صادقا في نفسه يتحلى بهذه الاخلاق ويزكي نفسه بما امر الله به ان زكي بها نفسه ونفسه وما سواها ان همها بزورها اقواها قد تفلح من زكاها وتقطع منها كذلك انه يكون صدق الحال المراد بصدق الحال ان لا يظهر بمظهر لم يبلغ ذلك المظهر أو من يصل فيها درجتين، كمان يتشبع مثلاً في مالي وهو ليس له، أو ممكن يظهر للناس أنه واحد سيارة وهو ليس مالي مدعا، أو يجمس مجال علم ومجال السيارة وهو يتطبق، ما لا يكون من يقصد فيها درجة في التطبق، فهذا يكون قبير متشبع بما لم يعطى، كلاب توبيت ونزول من, من هذه النمو سواء مع الله مع الناس مع النفس الحال وجهو المرء ان بها المعارض انما تلد في محل الجهاد يكون الحق قائما له ولا يستطيع الوصول إليه إلا في المعارض أو أن يسعى المسجد التي قد تحل عليه لا يستطيع دفع آله المسجد إلا في المعارض ففي المعارض من دوح عن الكلمة لمعنى لأن يقول المعارض خيرا من أن يقول كلمة لأن المعارض قول ضحيح لكن يرده بالكلام يتهمه وغاقب كلاما وهو لا كان أشياء على مسجده ضغط عليه او على ماله او على عرضه او له حق في مثل حق في مال لا يستطيع الرسول بهذه المآلة أو تقوط أخرى فلا يستطيع الرسول ان يستعمل هذه الهدوء فقط يجوز استعمال المعاملين ولا يجوز استعمال معارض في القوى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدق كبير وفاعب لأفتمتها ما تجعل في ذهن مساله واتمع وما تجعل في ذهن المتائب أن مثل متنازع فيها يقول المقامر: بالله العلي العظيم ما أخذت ولا أخذت هذا. عندما ما تجعل في ذهنك. سيقولان: وما هذا ما هو هذا ما أخذت هذا الأمر ولا كان ما تجعل في ذهنك لا بد أن يصدقك الذين ما. وإذا سئل فقول: هذا طبيعي الخقوق وعلى ما كذلك, كذلك يجب أن يستعمل في الباطل ولا يجب أن تجميل يجب أن يجب أن يوصول إلى الشرم أو ولا في حقوق اللحظ أو في حقوق الإجازي ولا يجب أن يستعمل معارض أكثرية الحقوق الناس عن أموالهم او بالتجارب على مناصبهم ذاتيه او مراكزهم في الحقوق اذ كان من توليهم الوصول هذا هذا امر محرم شرعا فاذا المعارف والتوريه الاصل انها لا تستعمل الا اذا علم انه لا يستطيع الوصول الى حقه او دفع البلاء والمفسده عنه الا بها وفي هذا الحال يسوق الى هو ذلك اما اذا استطاع ان يصف بالحق او بالصدق فواجب ان يتحلى ليكتب صديقا او معصبا ويكون منهم ويحشر معه، اما اذا كان يستعمل هذه المعارف في غير ما ذكرنا الاشتباع على حقوق الناس او بنيل ما بايديهم او للاستحواذ على مناصبهم أو مرادبين ربما في خوف أو في سكنت أو في مماثل إداريًا نحن نستمع لكل هذه القصص حرم ذلك لأن فيها عذوان فيها احتياع من أمور غير احتياع راح تفوقني والأقل أن الله محرم بمصوص كبيرة منا حوله الله الحديث الله تعالى يا عبادي حظمت الظلم على نفسي وجعلت بينهم محرمة فلا الظلم هذا اعتزامهم وتقريب كل المفاسد وكل المحرمات التي نهى الشرع عنها والأراضي على الظلم وفي الظلم العبد ربي أو الشب وأنواعه والقول عليه بغيرهم الظلم العبد لغيره سواء أن ضمن ماله بماله او عرضه او نفسه للاعتداء للنفس ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث كل المسلم حرام دمه وماله وهبه او ضمن الهب لنفسه ويستلقيها في الخبائث ويوجهها الى السور والى الشهوات وفي الساعه المرضيه شرحا فلذلك هذه كلها المحرمات، راجعات، أساسية، إلى ان ولهذا بدأت الحديث لما كنت جاء من خرمت على نفسي جعلت وغينها محرما صلاة ومن أعظم الظلم والشركة من الشركة بقم عظيم أنا لا لعنى المساعدة حضرات المشايش وهذا شيء مستحيل الطالب طالب الكذب مع أن الشيء العلم أن الشيخ علمه أنويت <تصفيق> لبعض المناهج. أنا أجبت أغنو جرب عامة وافية. نفهم إنسان من خلالها متى نفهم المعارف ومتى النبوات. وقطع المسائل هذه تسمى مسائل تحقيق المناهج. فيها الطائفة وفيها تحقيق المناهج. تحقيق المناهج مراد فيه. وانظر في هذه المساله هي تدخل في القاعدة التي يقرض اما فمثلا الذي يقصد مثلا حمارا وحشيا وهو محرم جزاؤه مثل ما قتل من نعام قتل هذا وونه كمان التقدير حتى ذكر عن ما فعله يضحك على الشيء الذي يعني يقول النخبية هذه مثلاً ما قصده منها يقول مثلاً خروف أو أي جماعة حمار وحشي الدقاق أو أي هذا مثلاً فهو الذي يرجع إليه ما يسمى تحقيق المنافع تحقيق المنافع الأشياء يقال له قاعدة معينة تقاعدة فوارها ونهنها. لكن هو موقود الى في تقدير هل كان هذه ضوابط ضرورة يعني يذكر فيها أم لا يذكر فيها ثم هذا تحقيق النظر وانقاعد عاما وينظر هو إذا كانت هذه المسائل تنزل تحته ام لا وهو الذي اراه ما دام لكم القاعده ينظر هل الرجل إذا طبقاً مع شيء بأنه بدل جهدنا واستوفى الطاقة في الضغط. الله تعالى ما أعطاه من سعة الحظي إلا ما يرى أو ما هو وقلي. يقول هذا طاقتي الضغطي. وأنا أعطني أقول إيه؟ الطاقة فأنا أزل قصار جهدي بعزة بالكلام جهد. اللهي. لكن وأنا إنتقائي لهذا. لكن الله تعالى يخضر ما يشاء ويبدأ التفاول بين الناس في درجات حافظتهم وعقولهم وسعاد بخضرهم وذلك وكل ينزي حسابهم ويسبق معه فعرى أنه لا ينبغي على الشيخ والأستاذ أن يمنع ذلك ولا يقول لازم جمع هذا في كذا هو يعني بلغا كرزنه فهنا نقول يبذل الجهد ولا يغش ويسدق ويأخذ ويراجع كم الاخرين في حضورها إن وسعاً منتهى كانت عنده حاضر منتهى في سنة من قرآن كذلك حباً وتمكين له وتهمنيه مومي ما يسميه وخاميه وتبديلاً هذا يعني الله تعالى حضاره خيرية أو ضمن غير وغير درجة إنه في عقل نسان لكن الخير، يترك الضغير أن يورقي حقه من القرآن الكريم، ما عنده نية وصبره أما المتباعد، الذي عنده نية غير هذه نية وآخر، وذلك يجب له افتداءً أن يغشف الأقل، هذا الذي يأتي بنية المرغمانية المقام الأبل والشرب وبقاء وأنه لا كذا في بلد بعيد وقرية نائية المرغمان كذلك يغير الحال ويستعمل مزالك هذه كل مرة ما ينهي مدرسة ما راح مدرسة أخرى الله الله نفسه هو و تعالى خير كثير مستوى هذا الله الدنيا و الدنيا و فإن يكون الصادقاً يعني الآن لا ولكن كلهم يحسر بطاقة نحن لا ننشي ولا صاحب المضرطي فإن تحت ضعف سامة واحده كل يوم فإنه يحفظ أكثر من هذا وفي يحفظ له قدرة أن يحفظ ما انتهى، انتهى. و... يعني يخرج وهو يعني ممكن بهذا هذا العين، فارح من وطالب المزيد. أبدا يفرح. الله سبحانه وتعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته، ففي ذلك، ففي هو خير من ما يجمعون. وفضل الله يوم القيامة، ورحمة القرآن. إذا العبد إذا ما خضع. الله القران ورحمه الاسلام فقران هو يفرح به ما نتاثر ونحن ايضا نفرح بما خبره وندعو له وندعو لانفسنا ولكل من دعا لنشر الدين بحفظ مثلا الله سبحانه وتعالى وما حفظه وعن نبن الله ولا قال هل يمكن ان تبين لنا هل الكلام مجال أم لا بعد أن الشيخ يترونه الثانية وابنه قد ينشرونه المجال الحقيقة والحقيقة هي اللبض المستعمل لما وضعها أما المجاز في هي مستعمل في غيره ما وقع له بقرين. لو قلت مثلا رأيت أسدا حملناه من حقيبة وهو حيوان مختلس إذا قلت رأيت أسدا يرمي بنبل أسدا شهيرا سيفه حملناه على أرضه. الشجاع كل منهم عارض أو شو سيفه نفكر. هل هذا المجال الذي يوجد في القرآن الكريم او النصوص الشرعيه عموما أم اما خلاف بين اهل العلم الجمهور تكلم اتكلم عن الجمهور السنه عموما يرون انه يوجد اجاز في اللغه في وفي الكريم وإذا وجد في القرآن الكريم يوجد في السنة السنه قول اخر يرى أنه يوجد المجرد في ولا يوجد في القرآن. أرى محمد فوز من ذلك من لا يرى، و أبو غرتون داوود فاره. أن في اللغة ولا في القرآن. كلام آخر ذلك. هذا لا يوجد المجاز ولا في لغته صلاه القران لا يوجد المجاز مطلقا وهذا القول ذهب اليه ابو علي السادس وابو اسحاق اسرائيل ونصره في الميه وخيرا نصره في الصلاه المرسله من هذه الاقوال في المجال في القرآن تذكر ودليل قرآء على شأن إنسان إيمية بأنه ضروسا على المجاز والقيم لأن وفعل في المجاز تجمع بعض الأعوان في إنكار دولة قاضي فلسطين كنفارة وفي تعطيل في تعطيل وفي نارها أو عموم المعطله التجزا شاعرا وغيره فيقولون في مثلا وجاء ربك والملك صوتا صدقا قولون ان في الايه مثل، انه لم يات الله سبحانه وتعالى حينما الا امره وفضله سبحانه يصعب في العمل الصالح يغفره قال ليس فيه على عدو بذلك إنها قبل أعمال أنه ويؤون الغضب ويؤون الغضب ويؤون الغضب في سبب في في المجاز فنسين يا رحمه الله لنا هذا الغضب مجاز وتقولون أن المجازة واللبظ مستعمله في غير ما وضع له قال أولاً تذكرون لنا مبدأ اللغة. قال مبدأ اللغة اختراحة أم مبدأ اللغة توقيفي أتى مسيركم للحكم. يعني هل مبدأ اللغة كان توقيفيا من الشرع أم كان مبدأ اللغة اختراحة. الحق لا مضمع بإدارة. أبداً ينقر بالطراحة. أبداً ينقر بالطراحة. ينقر بالطراحة. علما أن من اسم الله اسم قرب صباح في بلدان غير منهم لمن يحق أبدا في قص الجوا بأن دليل على جوا زن صباحية أو كذبة وإذا قتل الله يستمر في غير موضوعه دليل على أنه غير موضوعي هذا إذا وجدنا أكبر جوا من ما هم معه إذا كانوا غيره أو أبونا فعندهم القرآن يكون النهى عليهم كلها حقيقة النهى من سبيله مجد. لَيْسَ لِعِنْدَهُمْ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ أَحَدٌ أَلْعَالٌ للنصوص العربيه فليس المهم اننا ان السنه الذين قالوا في المجال في اللغه طور كمان قالوا فيما بينهم انه بعضهم قال انه لازم يجذب موضوع في هيئه فاله هيئه فان هيهم وبعضهم قال آيات السكرة تحمل الخطيطة لعض النجوز طرينا صارغة إذا وضع الطرينا صارغة لكن لا يوجد طرينا صارغة بالنسبه لآيات السكرة وتحمل على الخطيطة ايضا أن كل التلقون على حما آيات السكرة من ضعين على ظاهرة ولا يجب أن يتأولها هو يجب علينا كان لا يدري التشبيه ولا تشبيه ولا تحريف ولا اللازم والمجزوم فنقول في الايه السابقه اليه يشعر كيف تصدق العمل الصالح وهو قبول اعمال والمجزوم وهو عدو الله سبحانه وتعالى من الصعود ايضا مجيء الله سبحانه وتعالى كمنزوم ونفق تغازم مجيء رحمدي ونفق تغازم ونفق تغازم ومنزوم وذلك نقل في سائر الاستفاد فنعمل بها على وجهها لكن لا يلزم أننا لا نقول بالنسبة للآيات الأخرى التي لا علاقة لها بايات آيات الا ألا يكون فيها المجال فيقول مثلاً قول تعالى جداراً يريد أن ينقوه فأقامه فالحال يريد جراباً لا تكون جراباً إلا إذاً للبشر أو لأموم من دعو خيات أما الجدار لا إرادة جدار لا إرادة جدار في مجلس يقول هذا جملة ما يمكن نقوه بالنسبة إلى جملة أحسن من شيء هذا في طريق التخريج من هذه من هنا لكم القرآن منهم في من رمضان بمين إذا أن في أن يكون أول محبة في العلم. ان يصرف سبيل العلم ان تكون محطة اخلاقيه يعني على قاعده اخلاقيه يبتدئ طلب العلم المراد بالاخلاص في, في تحسير روح، العلم تقصيده وتقصير طرق هذا لله ولله ثم العمل بمقتضى من تعلم والله سبحانه وتعالى في, في القران وعادة حكمة دعم هذا قولي سبحانه وعادة يجيبه الله هنالبصيره أهد العين قالوا من هذه يكون دعوه كل الله لا إلا نفسه ولا إلا أشربه وقبلة وقبلة ولا إلا خيس فيه ودعوه الله يكون ما نصب قامس على و له هو المانعيه بمعنى الامر والنهي بهذا من يكون طريقا نقول للشرين والشرين بهذه ليس من تجاوز الدور هذا الخط الاساسي وهو ان الدعوه تكون طقوسها دعوه الله سبحانه وتعالى تغيير للوصول الى تحقيق معينه ومصالح نريد ان يتكسبها بواسطه نعم كان كانت الدعوه لا يا إذا وما لابد الدعوة أن يكون فيها <تصفيق> من من حيث أصول نبيا حتى يستشهد فيها لكن لا هذه الدعوة سبيلا استعداد او أو تجسيد. إنما الدعوة الرومان. الدعوة الرومان أن يكون مع من يدعو إذا هذا صحيح. يجب في قريبه المعترب ومنوي والشيء ويريد ان أن يفتعوا تبيل دعوة فلابد أنه أن يفتح عن دعوته لما يفتحوا كراضاتهم وحبنا ولا يكون في ذلك ذا بالعلم والبصر. وهو الشرط الثاني لله الله شرط الثاني سأسعده سأسعده قل لي سبيل أدعو من الله أعلى بصيره آمنه وسبحان الله ورؤيته ذكر هذا هو الذي عليه أنظاره جنّه من كان من على الشب أو كان على طويه كان أول من طري السعي مع الناس طويه في هذا الطريمة هم كانوا طويه هم لما طويه ااا هم لما طاير بالوغويا أو اويا اوشيكو دا الله انا هنا على وجه طرباني مو انا هي ديوها بالغذا كان في اول درس داينه في ماكوبو على انه اذا من إذا أن من في نعم منطق في حل بها وقوله طب هم قول اخر قول شخصي و طبعا بالاعتبار تمام ان قولك الطاوله ما يوجد معي بدون كبره و انها كده عباره عن طبيب و منفضل لكن دول تحمين ونحن ذلك الكثير يجب أن يتحدث بالقضل وان يعرف أن الإجان الدعوة إجان كثير يجب أن يشابه وأن وهو مهيئ له تهيئة النفس يسبق الدعوة ذلك الدعوة ما هذا تولى على ما تعلم على ما من المسلمين على قدم مواسع في حصول فهذا كل ما يكون من داعية في أرضاً للدعوة تتوسع. ماذا عنه إلا؟ والدابة في, في هذا وهذا هذا الكلام والدابة في هذا الكلام. من لا منا من المرح منا غير من الناجي لا تسير الدعوة من الناجي لا تسير الدعوة له لينما تضع الدين حتى ينصر الناس عنه وبرأ من الأشياء ويرتقم من أورثها وايد ومعروفه في كل دعوه الى الله سبحانه وتعالى فما كان شان والذين سلفوا طريقهم عبر القرون والرسول اذا الدعوه والله قائمه على امرين على الله وعلى العلم البصيره ومن جهه ارجاعيه ان يحل ومن من أحد أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، وينصحهم من وهو يعلم من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب من أحد، أحب ومعامل تبدأ من المؤمن الذي يخارك الناس ويصدر على آذانهم كما يقول على القرى والسلام خير من المؤمن الذي يخارك الناس ولا يصدر على آذانهم فكيف يصدر على آذانهم ويوصل لهم الأمانة التي يوصل إليه ويحاول تأثير في ميزيكا ويصدر معهم وذلك فيحقق معهم الأشياء التي ينبلي تحقيقها خير من من يعتذل الناس ويبقى متوقعا على نفسه مختبئا لا يتكفيق من الناس كل الضمان اجمعوا على أن المصلح خيرا من الصالح يعني الصالح صالح في نفسه والمصلح تتعجى نفعية الضروف والغيانات وصالح بنفسه مصبح كذلك اولى ان كان كذلك فهذا منصب المتقين فمنصب المتقين يحسن بكل دعيه ان يصبو اليه ويكون من مطالبه لان منصب المتقين هو من مطالب عباد الرحمن والذين يكونوا ربنا اذلنا من ازواجنا وذرياتنا قراءه اعين وجعلنا للمتقين امامه, إمامة المتقين مصائب عباد الرحمن وعباد الرحمن ادعهم الله تعالى واثنى عليهم حسنه في اخر سوره القران وفي المرء ينبغي ان يحقن مع عباد الرحمن ويطلب ما يطلبونه وهو امامه المتقين وامامه المتقين سحقنا في تقوى الله والخوف منهم رغب إيدي كوكو العديد ومحبته وتعظيمه شعري ومشاعري حداني تلك العديد. فإذاً هو مجالي لنفسها مخصول على هذه الموشفة. لخلال من دعا إلى ذلك على نفسي وعلى عشبه والجماعة دعا إلى الجماعة التي نضع أفكار أو تمام غير كمشا عن مبنية على هواه أو لا على غير بصره ولا حكمه ولا المنصب الذي نريد تحقيقه هو منصب المنصب لا ينبغي الله ان يصل به او يحوزه او يكون من مقال فانها مقالب للظلم قد سيرنا سابقا كل على أنا اقول هذا باعتبار سلوك دائية بعد تحصيله من الشرعي أما بعد تحصيله القرآن معرفته أريد أن يشارك بان وإذا من دليل أن يستحقه بالرلوم المساسية التعويته يمكن أن تتمسره في غير علوم المساسية هي علم المقاصد وعلم الوسائل وعلم المقادر أما علم المقادر ففيه المقدرة والكتاب السنة الأشخاص يجري طبيعة الكتاب والترسل والترسل يجري طبعات السنة ترسل على ردون المقاصر أما ردون المقاصر ففيه وفيها التوديد وفيها الكتاب على الرغم ده تتم بالذم والمخاطر وتكليل من الشغل دوام بتاخيرا في الدار والضمان فقط ومن ملفات وديت الخاصه ودارها هذا عموما في So, the established community that Brettrov d'ordschip recognized live well, not only on the continent but one of the soldiers. And in Itosun, our operations has had quite 30,000 records allowed were declaredض� articles because عن المقال وسائل توصله الى في, في سواء إذا حصل على ذلك آ للمريض يُرفع عليه مزيد من كان وأنتما قلت ان يكون محبين بأخلاف صحيحة وصميمة إذا كما قلت متعراضة لكسبيل ربما في حكمة وعيبا في خلقنا وتركنا وهذه عبليتك قلوكي رمون التي الله الحافظ إذن نصيحتنا أن يجعل من هذه المغرضة وأن نقرأ القرآن له لعله أن يكون القرآن الكريم يأخذ منه الأحكام والعقائد وغير ذلك ويتخلّى لأحداثه التي خرجت فيها كبيرة ما في قلبي أنا أعلم وبما رحمت الله تعالى فلو كنت قبضا طريق القلب اسم القبر فتعفو عنهم واغفر لهم طولهم في القبر اي جعل منك القبر اخلاقهم يجعله دائما لحده ارض الحادث ان مكان لا وقع في ما توفي اليه توفي الرسول يا رب ان القوم هذا القران ومحجورا وهجروا قراني كما قال من القيم من الله هذا تلاوتي وهجر حفظه وهجر العمل وهجر الفتن بحلاله حراميه and they went to cups of other cups هذا sure. We hope that the Lord will be said to the emperor which will take the beat to the人民 and the pig to do what they do, the ونحو ذلك من قدر ذلك من ومن أهل من الشيخ الذي الله تعالى في القرآن أن نحاطب على الأقوة الإيمانية من المؤمنون الأكبر وعند أقوة الإيمانية مطلوب شرعا تقول ما من ان أن يفتكى هواقف ينبغي الله يحرصا لا يكون عاملا من عوامل التصرف والتبرك هو المنصب من مقاصد التشريع ابتدا عليه النبي صلى في احاديث كبيرة. مثل المؤمنين في توازن وتعاطف وتراحم فمثل الجسد اذا تشتكى منه عضو وداع سائل الجسد ومع. ونها من الملش رضاهم عن بيها رضاها في أخير وصحاها في أخير هذا يكون كل المؤمنين إخواناً متحدد ونها من تشافهم وطباهم فراشوا كلام وليلساً من هو وهو قوية هذه الأمور التي ينقل عليها نفسها وفيها التحرم حالفا تستيق النس فلا يفتح مجالا على نسيلي ولا يكون عاملا على شرط أو آخر محطة دين إخوار انتحابين لغرض لغارب أو لآخر مغالب أو غالب أن يرجع إلى الحد تعمل الذي يتولد منه الظلم والقرط لما هو الحق قد أشارك ذلك في أهلهم في ذلك أقول على الطبق غيرهم أن يسعوا جاردين على أن يعملوا ما محفظوه وأن يتحذوا بما تعلموه من قرأة كبيرة أن يزهدون وفتحهم بالله سبحانه وتعالى فجر المتينة وفتحنا من قائمة كانت مدينية على طاعة الله وفتحه وانت الله سبحانه وتعالى أن يرسوحنا وعجيكم حق العين وخير العين وخير العمل ووالي الزي وطرع عليه وسبحانه الله من الشورى كانه قرات الضبي علمه الخبر الجليل الذي لا يسانيه ولا نم هو قبل المقت يم اذكر القوله الشاعر حين قال نلتقوا اذا اهل العلم انه الحق لمن تزاوج الله وقدر كل امر بما كان يحسنه والجالدون لهل الاقتاد بها ذاه تفوق بعلم من فارس حليا لي ابدى ان أَقُولُكَ لِلَّهِ أَلَمْ تَكُنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَمْ تَكُنْ لِلَّهِ الْحَقُّ أَلَمْ تَكُنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَمْ تَكُنْ لِلَّهِ الْحَقُّ أَلَمْ تَكُنْ لَهُ الْحَقُّ وَلَمْ تَكُنْ لِلَّهِ الْحَقُّ أَلَمْ